ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين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 ويل يوم اذ لل هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يوم اذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين